الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام التقين وخليل رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبة في الله هذا اليوم المبارك وهذا المساء المبارك نلتقي على مائدة من موائد الخير والصلاح والفوز والنجاح مع الدرس الثامن عشر في محافظة الرس الموافق للثامن والعشرين من الشهر الثالث من عام 1434 وعنوان هذا الدرس يولا حبة هو كما سمعتم أو قراتم هو اليوم الآخر, هو اليوم الآخر ونحن نعلم حبة في الله أن اليوم يوما لا ثالث لهما هو اليوم الدنيا ويوم الآخرة أو دار الدنيا ودار الآخرة أو الدنيا والآخرة فهما منزلان لا ثالث لهما لا ثالث لهما ولهذا يقول فيهما الناظم الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الموت ما الداره الدار جنة عاد إن عملت بما يرضي لله وإن فرتف النار هما محلني ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار واليوم الآخر أيها الإخوة الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة الإيمان له ركائز وأركان وأصول لا يصح إيمان عبد حتى يأتي بها وهو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إذن لا بد يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر ولهذا اليوم الآخر له بداية وله نهاية بدايته منذ أن تخرج الروح من هذه الدنيا وتنتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ونهايته أن يدخل أهل جنة الجنة وأهل النار النار أصدر الله الكريم من فضله وكل ما بين ذلك من البداية إلى النهاية يجب الإيمان به بما جاء في كتاب الله وصحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به حقيقة أن يحقيق لا مرية فيه ولا شك ولا ريب إن هذا له حق اليقين إن هذا له حق اليقين هذا اليوم العظيم الذي بين البداية والنهاية من عذاب القبر ونعيم القبر والبعث والحشر والنشر والصراط والميزان والشفاعة والحوض وتطاير الصحف والموقف وغير ذلك والنار بما فيها من العذاب العليم نعوذ بالله من النار والجنة وما فيها من النعيم المقيم نسأل الله الكريم من فضله كل ذلك يجب الإيمان به ولهذا من أبرز وأول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب بما غاب, عنهم بما غاب عنهم فيجب عليك أن تؤمن الإيمان الصادق الجازم الذي لا مرت ولا ريب أنك سوف تموت إنك ميت إنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا أمر وهذا يجب عليك الإيمان التصديق الجازم والأمر الثاني أنك سوف تبعث ولهذا من كذب أو شك بالبعث فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام زعم الذين كفروا أن لي قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عميته ثم أيضا يجب عليك حينما تؤمن باليوم بالموت والبعث أنك سوف تحاسب سوف تحاسب وقول الله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة وربنا جل وعلا يقول وكل إنسان إن أنزمناه ط من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلب إلا ما يضل عليها ولا تجر واجرة وجر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجب عليك الإيمان هذه الأشياء الثلاثة تأكد عليك أن دائماً تجعلها على بالك سوف تموت وإذا ميت سوف تبعث وإذا بعثت سوف تحاسن سوف إيش؟ تحاسن اليوم الآخر أيها الأحبة سمي يوم آخر لتأخره لأنه ما بعده يوم هو آخر شيء سمي اليوم الآخر لتأخره وقيل لأنه ما بعده يوم فإذا أحبة في هذا اليوم العظيم الذي بدايته هو الموت والموت كتبه الله عز وجل على من آدم فالموت حتم لازم والموت والحياة في هذه الدنيا موقوتة محدودة بأجل ثم يأتي يموت الصالحون والطالحون والمجاهدون والمقيمون والمسافرون والعاجزون والقادرون يموت الناس كلهم أجمعون يموت الراعي والرعية يموت الملك والمملك هبِ الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك ألا يا طالب الدنيا دعي الدنيا لشانيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يفنيك يقول بلال بن سعد أيها الناس إنكم لم تخلقوا للفنى وإنما خلقتم للبقى ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار فكما كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبور ومن القبور إلى الموقف ومن الموقف إلى الجنة أو النار فلهذا يجب علينا أن نؤمن بذلك ولهذا يقول الناظم والروح فيك وديعة أدعتها سترندها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى دار حقيقة ومتاع يذهب والليل بعلا والنار كلاهما أنفاس نافيا تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موت يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقيرا بعد موتك يذهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب ولهذا جاء الحث على ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنا تذكركم الآخرة تذكركم اليوم الآخر زيارة القبور تذكر اليوم الآخر وتردع عن الذنوب والمعاصي يقبل الإنسان على رب عز وجل ويتوب حينما يتذكر أنه سوف يأتي يوم وهو مكان هذا الإنسان في القبر فإذا الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ولهذا جاء عند النساء والترمذي والميماج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ذكر هادم للذات وفي رواية هازم اللذات وفي رواية هازم اللذات فهو يهزم ويهدم اللذات والشهوات الذي لا يشكال فيه يقول الدقاق من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط في العبادة يقنع ليسا بما أتاه الله من مال أو زوجة أو ولد أو تجارة أو منصب أو غير ذلك ويقنع ويعجل التوبة لأنه ما يدري متى يموت فهو بالتالي يحثو السير ويجد ويجتهد وينشط في العبادة ينشط لأنه يؤدي العبادة في قوة ونشط لعلمه إيش أن الموت سوف يأتي ومن نسي الموت عوقب بثلاث تسويف التوبة سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب ما يدري ليش فيه مرض أو موت أو فوت أو حادث أو كارثة ثم يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي وترك الرضا بالكفاة ما يرضى, ما يرضى انظر غالبا الذي يعمل بالدنيا ويكدح ويصف هو ناسي الموت ولهذا ما يرضى لو يعطى مليون يبي مليون ثاني لو يعطى قصر يبي قصر ثاني لو يعطى زوجي بزوجة ثانية يعطى مالي بكذا فهو يسعى, يسعى يحذو فإذا هو لا يشبع ولن يملأ فاه إلا التراب ما يشبع لأنه ما يرضى بالذي عنده ما يرضى بالذي عنده يتكاسل في العبادة ما يؤدي الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان الجيران على راحة وطمأنينة إذن أيها الحبه يجب أن نتذكر الموت تذكر الموت يردع عن المعاصي يلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب ويهون الا المصائب اذكر الموت ولا ارهبه إن قلبي لغليظ كالحجر أطلب الدنيا كاني خالد ووراء الموت يقف بالاثر وكفاب الموت فعلا واعضا لمن الموت عليه قد قدر والمنايا حوله ترصده اي سينجي المرا منهن المفر ليس ينجي المرا منهن المفر عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفتر إذن اليوم الآخر من واجباته أو أساسياته وأوائله هو الموت يجب أن نؤمن وأن نستعد, وأن نستعد لهذا الموت وأن نجد ونجتهد ونسابق في الخيرات ونسارف في الطاعات ونتقرب إلى الله عز وجل بألوان القربات والخيرات ما دمنا على قيد الحياة لنستعد لماذا؟ لأهوال القيامة لليوم الآخر نستعد يوم القيامة ولهذا يوم القيامة القيامة قيمتان القيام عندنا قيامة صغرى وعندنا قيامة كبرى القيامة الصغرى موت الإنسان والقيامة الكبرى هي الساعة والقيامة الكبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين كما قال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة كل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والحساب والثواب والعقاب ولهذا يجب أن نؤمن بذلك وأيضا أحبتي في الله حينما الإنسان يؤمن بهذا الإيمان الجازم يعلم أن هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله عز وجل بأوصاف متعددة وصمات مختلفة فلهذا نجد مثلا الطامة الواقعة القارعة الحاقة يوم التغاب يوم الجزاء يوم لا ريب فيه يوم الدين يوم الثواب يوم العقاب يوم الحساب وهكذا في أسماء متعددة مختلفة وأوصاف كبيرة تبين ذلك لهذا اليوم العظيم الذي لا بد أن يأتي يوم وأن تواقف فيه ما سمع ما سمعته بأذنك سوف تراه بأم عينيك ولهذا القيامة قريبة في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك والنار مثل ذلك ولهذا ربنا عز وجل يقرب القيابة وهي قريبة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعيدت وانا والساعة كهاتين شيروا بالسبابة والتي تليها قريبة جدا ربنا جل وعلي يقول اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وفي موضوع آخر يقول عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربت الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في بيت جزاري في غفلة إعراض عن هذا اليوم العظيم ليس إعراضا إنكارا لا إعراض عن عدم الاستعداد والتهيء والنظر في هذا اليوم العظيم بعين الاعتبار ولهذا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب بل ربنا عز وجل جعله كأنه غد كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر لفش ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كأنه غد يعني كن متهين حتى أن ربنا عز وجل يعني وصفه بفعل الماضي أتى أمر الله لتحقق غوقوعه كأنه أتى أتى أمر الله فلا, فلا تستعجلوا إذا أحبتي في الله علينا أن نستعد لمثل هذا اليوم الذي وصفه الله بهذه الأوصاف العظيمة كما قال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى طامة تطم على الأرض على الأسماع على الأبصار على الدنيا كلها الكبرى ما بعدها شيء أكبر شيء طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان إيش ما سعى اول ما يبتدر للانسان حينما تحل الطامه والقيامه يتذكر ما سعى ماذا عمل من خير وشر ان كان خير حمد الله وندم الاجداد وان كان سي ندم الا ليش التاب الله عز وجل تذكر الانسان ما سعى يوم يتذكر الانسان ما سعى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 وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا لماذا هذا الفرار لماذا هذا البعد لماذا هذا الافترار وين الاجتماع وين الالتمام وين الأب وين الأم وين الزوجة أين الأخ أين الأخت يوم يفر المرء من أخيه شوف ابتدى ربنا عز وجل من الأعلى إلى الأدنى يوما يفر المرء من أخيه وأمه وآبيه أمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه يكتح لهم ويعمل ويغضب ويكذب ويعصي الله عز وجل لأجل زوجته لأجل أولاده لأجل أمه وأبيه ومع ذلك لماذا هذا الفرار تفر من هؤلاء الخمسة أقرب قرباء إليك أقرب الناس إليك النصقاء بك بلحمك بدمك هم عشيرتك هم نسبك هم هم اباؤك وأم و وامك و امك واخوانك مع ذلك لماذا لكل امرئ منهم يوم عيد شاعر كل واحد مشغول كل واحد بنشفي نفسه مو ولهذا عباد الله في موضع لاخلد يقرب اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبه يسري وقعتها كاذبة خافضة رابعة ترفع ناس وتخفض ناس تخفض ناس وخافضة رافعة رجت الأرض رجّه وبست الجبال وبسّة وكانت هباء منبثة وكنت مزواجا ثلاثة ثم ذكر أصحاب اليمين المقربين نسر الله الكريم من فضله وفي موضع آخر ربنا عز وجل يبين هذا اليوم أنه يعني الناس يعني في غفلة عنه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله جديد الناس في غفلة الناس في جهشة الناس ارتفعت أبصارهم خاشعت أبصارهم ترهقهم دلة لا إله إلا الله في هذا اليوم العظيم هذا اليوم الذي تنس فيه الجبال والله ربنا يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس يوم كالفراش المبذوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وربنا يقول في موضعناie أخر يوم يستر الناس أشتاة لماذا يصدر الناس يبعثون أشتاة لماذا ليوروا أعمالهم ليشاهدوا أعمالهم ما مكانوا يعملونه في قيد الحياة الدنيا مجرعة مجرعة للآخرة ليرأوا أعمالهم في من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى إنما هي أعمالك محصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أهوال القيامة عظيمة عظيمة جدا عظيمة ولهذا عباد الله القرآن مليء خصوصا آيات المفصل خصوصا آيات المفصل مليء ببيان هذا اليوم وأوصافه وسماته ولهذا يعني ربنا عز وجل يبين ايضا هذا اليوم العظيم يوم ينظر اليوم ينظر اللسان ما قدمت يداك وفي ايه اخرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يأيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية لو لا الإيمان بالله واليوم الآخر لرأيت الناس أشد من هذا الإعراض والغفلة يقول عمر رضي الله عنه لو لا الإيمان بالله واليوم الآخر لرأيت من الناس ما لا ترى ترى من الشر والفساد لهذا دائما ربنا يذكر حكم ويقرنه باليوم الآخر لتؤمنوا بالله واليوم الآخر لأن من كان مؤمن بالله واليوم الآخر مصدقا لهذا اليوم العظيم فإنه لا يظلم ولا يكذب ولا يغش ولا يهضم حق أحد ولا يؤذي أحد ولا, ولا, ولا, ولا يأكل مال أحد ولا يغتاب ولا ينم ولا يعق والدي ولا يتخلف عن الصلاة المرأة لا تتبرد لا تذهب سافرة لا تذبدون محرم لا تختلط بالرجال الأجانب لا الإنسان يسمع الغناء لا يشاهد أن يفعل اللواط لا الزنا لا لا إلى, إلى آخر لماذا؟ لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقول خيراً أورو يصمت من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فيكرم ضيفه فيحسن إلى جاره لماذا سواء في باب الترغيب حتى الإنسان يسعى ويعمل لهذا اليوم أو في باب الترغيب حتى يحذر فأنت يحذر الصيئات يوم الآخرة وأعمل الحسنات ليوم الآخرة اعمل لهذا ليروا أعمالا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولهذا أيها الأحبة يجب علينا أن نؤمن بذلك في ويبدأ يوم القيامة بالنفق الصور فيهلك فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فيبعث الله الجميع ويخرجون من قبورهم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وذلك يوم الرهيب فضيع يا يا أيها الناس اتقوا إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أنضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد بعد النفخة الثانية يقوم الناس من قبولهم للحساب حفات عرات غرلة يعني غير مختونين غرلا غير مختونين لا يلتفت بعضهم إلى بعض من, من هول الموقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاتا حراتا غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء رضي الله عنك يا عائشة حتى الغير في الآخرة قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا مع لهم لباس ولا كذا عوراتهم بادية سوآتهم بادية فقال يا عائشة يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك الأمر أشد من أن ينظر إلى امرأة أو تنظر إليه أو أن يطالع أو يسارق النظر مثل الدنيا لا لا يسارق النظر ولا يتفت لأن الأمر عظيم والخطب جسيم وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عرات عفات قالت أم سلمة يا رسول الله وعنه شؤته وا شؤته ينظر بعضنا الى بعض فقال شغل الناس شغل الناس شغل الناس قلت ما شغلهم يا رسول الله قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل لا اله الا الله ولهذا ربنا تذكر 12 جمله يقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إيش؟ علمت علمت نفس ما أحضرت ما قدمت علمت من الخير ومن الشر ما قدمت علمت نفس ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر مما يزيد الهول يوم القيامة والشدة أن الناس يوم القيامة حبة في الله يعرقون ويجمهم العرق فيشتدوا الكرب ويتمنون الخلاص فعنبي هريرة رفوعا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم في الصحيحين عن المقداد من الأسود يقول سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل كمقدار ميل قال فيدون الناس على قدر أعمالهم في العرق منهم من يكون إلى ومنهم إلى كعبي ومنهم من يكون إلى ركبته ومنهم من يكون إلى حقوي ومنهم من يجمه العرق وعلى جامة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى في صلوات الله وسلامه عليه ولهذا أحبتي في الله يقول في هذا الموقف العظيم الناظم <تصفيق> يقول رحمه الله حبات عرات سكرى سكري قَوْمٌ حُبَاتٌ عُرَاةٌ مِذْلَمَا خُلِقُوا مِنْ أُولِي مَعَاِينٍ سَكْرَى بِلا شُكْرٍ قَوْمٌ حُبَاتٌ عُرَاةٌ مِذْلَمَا خُلِقُوا مِنْ أُولِي مَعَاِينٍ سَكْرَى بِلا شُكْرٍ قَوْمٌ مُشَاةٌ وَأَرْكَبَ النَّعَاجُ عَلَى نُجُوبٍ عَلَيْهِمْ حُلَلٌ ابْهَامٌ ويصحب الظالمون الكافرون على وجوه النَّارُ النار بالشرار والشمس قد أدنيت والناس في عراق وفي زحام وفي كرب وفي حصار والشمس قد أدنيت والناس في عراق وفي زحام وفي كرب وفي حصار والعرض قد بدلت بيضا ليس لها مخفا ولا فليتصور كل من هذا الموقف العصيب إن الإنسان لو زاد الحر عليه شيء بسيط شيء بسيط لعمل جاهدا أن يذهب هذا الحر يذهب هذا الحر فكيف لا يعمل ان يقي نفسه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم اجعل بينك وبين النار وقايا اتق الله خليت ذنوبا صغيره وكبيره اذا كدت تقى خليت ذنوبا صغيره وكبيره اذا كدت تقى اصنع كما شيف فوق ارض الشوك احذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحقر شيء اترك اترك ما دمت على قيد الحياه اترك اليوم تضع الدخان في جيبك لكن غدا يبعد عنك بغير اختيارك أنت ابعده ما دم تتقدر اليوم ما تدخل المسجد ولا تصلي في المسجد عقل والدي قاطعا لأرحامك قبل أن يأتيك هادم اللذات تب إلى الله عز وجل أقبل على الله عز وجل ولهذا أيها الأحبة يجب علينا حينما الإنسان يؤمن بهذا اليوم العظيم فإن تزداد حاله وتزداد ويتوبر الله عز وجل ويقبل على الله جل وعلا لهذا يقول الناظم <تصفيق> مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمر مثل لنفسك أيها المغرور ما تيوا تمور قد كون شمس النار ووضعفات أرنا لارس العباد تفور وإذا الجبال تعلقت بصولها فرأتها مثل السحاب تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت عن آليا خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير فيقال سير تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور وَإذاَا الجنين بِؤُِّ معَق وَإذاَا الجنينُ بِأُِّ متعَق خَبَ الْ الحِسابِ وَقَلبُ مَذعور وَإذاَا الجنينُ بِؤّ معَق خَبَ هذا بلَ يخاف لهوره كاين مقيم على الذنوب دهره الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه ولهذا ايها الاخوان نستمع الى خبر عظيم خبر كبير يبين هذا اليوم العظيم فاسمعوا إليه بارك الله فيكم في الصحيحين حديث أبي ريضي الله عنه يقول قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فربع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدر هنا بماذا يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس فيبلغ الناس من الغم والقرب ما لا يطيقون ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض إيتوا آدم فياتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك يشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فياتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسمعك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما فيقول له من ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا وإنه قد كانت لدعوة دعوتها على قوم نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم فياتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا يقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وكاد كرك ذبات نفسي نفسي اذهبوا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 ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى فياتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المادي وكلمة من ألقاها إلى مريم وروح منه تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني يقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشبع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فانطلق فآتي تحت الأرش وأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل ما يقال يا محمد ارفع رأسك سلت اعطاه اشفعت شفع فارفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة هم سركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصرعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر تأملوا أيها الأخوة والأخوات تأملوا كيف آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم أفضل الخلق بعض أمور العزل محمد أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه امتدحهم الله كيف كان الواحد منهم يطلب النجاة لنفسه نفسي نفسي هذا ليس أساطير الأولين أو في الجرائد أو منتديات أو مواقع نت وغير ذلك هذا متفق عليه كالشمس في رابعة النهار وسوف يحدث هذا مثل الشمس نؤمن ونصدق ونوقن ونحق إذا كان هؤلاء الأنبياء على فضلهم كلهم يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي من شدة غضب الله كيف إذا نوذي بك على روس الخلائق ليقم فلان ابن فلان فانظر ماذا تعمله انظر ما دمت على قيد الحياة ما تعمل في هذه الدنيا لأنك مسؤول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون تذكر أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء هو الذي سيسألك والكرام الكاتبين هم الشهود ومن أنكر استنطق الله جوارحة جوارحة وأن المصير إما إلى جنة أو إلى نار فمنهم شقي ومنهم سعيد فريق في الجنة وفريق في السعيد فمنهم شقي ومنهم سعيد فريق بالجنه وفريق في السعيد ان الانسان لا يصاب بنوع من الخوف والفزع إذا وقف امام ملك أو أمير أو مسعول أو مدير أو أب أو معلم أو أم أو غير ذلك من المخلوقين إذا علم أنه مذنب فكيف إذا كان الموقف يوم القيامة يوم تبلى الصرائر ولا ينفع الإنكار ولا ينفع الإنكار ولهذا أحبتي في الله يقول في ذلك الناظم رحمه الله والأرض قد بديلت بيضاء ليس لها مخفى طال الوقوف فجاءوا آدما فرجوا شفاة من أبيهم أول البشرين فرد ذاك إلى, إلى الخليل فأبدى وصف إلى الكلم إلى فاردهم الى الحبيب فلا باب لا حصن الى الكليم الى عيسى ردهم الى الحبيب فلا باب لا حصن فيسال المصطفى فصل القضاء اليهم ليستريحوا من الاحوال وان خطر تطوى السماوات وان حول ال بعد لين له المعضل العسير والشمس قد كويرات والكتب قد نون شيرات والانجم يتناهيك عن كادري وقد تجلى اله العرش مقتدرا سبحانه وجل عن كيف وعن فكري في فياخذ الحق للمظلوم منتصفا من ظالم جار بين عدواني والوزن بالقسط والأعمال قد ظهرت ووزنها عبرة تبدو لمعتبرين وفي الطريق صراط مدى فوق لضى كحد سيف سطى في دقة الشعار الناس في الورد شتفى مستبيق كالبرق والطيرياء كالخيل في النظرية ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتشر والنار مذوالياء للكبر كله طبق واسبات مسودات حباري كهنم ولضى والحطم بينهما ثم السعير كمال أهوال في سقر سوداء مظلمة شعثة محيشة دماء محرقة لواحة البشر إذن أيها الأحبة لنتبه لله عز وجل حقيقة ونستعد بالأعمال الصالحة ما دمنا على قيد الحياة فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها ولهذا عباد الله جافي الصحيح يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي العبد فيلقى العبد فيقول أي فل يعني فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأى سوى تربع فيقول بلى فيقول وأفظن أنت أنك ملاقية فيقول لا فيقول فيني أنساك كما نسيتني ثم يلقي الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبل وأذرك ترأى سوى تربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفظن أنت أنك ملاقية فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني كما نسيتني ثم يقول للثالث مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك الله اجعلنا منه آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها, ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر الإنسان في نفسه من يشهد عليه فلانا وعلانا وزيدا وعمر من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي لا إله إله وعلى كل شيء قدير على كل شيء قدير فخذك سوف ينطق سوف ينطق ينطقه الله جل جلاله وعظم سلطانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السمع الملك ملكه والعبد عبده انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك أنت يقول بعض الصلاة ما, أنصف ما أنصفك أنجعلك أنت حسيب نفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا في الصحيحين حديث علي بن حاتم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشعى منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر خلفه كذلك فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه فاتقوا, فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة, تمرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى لكن متى إذا وصلت في القبر لا الآن الآن دم ما دمت على قيد الحياة اتق النار أنت أنقذ نفسك من النار أنت توب إلى الله عز وجل أنت أقبل على الله أنت راجع نفسك حاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة يا من بدنيا اشتقل قد غره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ولهذا أحبتي في الله في عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول فإني لا أجيز اليوم على نفس شاهدا إلا مني يقوله العبد الضعيف فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقال بأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكنا كنت أناظل كما جاء ذلك في مسلم وأيضا جاء في الصحيح أن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول تعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف كم ذنبك هذا فيقول نعم يا ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته هذا